بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده ما بعد عرفنا في الدجس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى قباء وبقي فيها ثلاثة أيام بنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسجد قباء أول مسجد قصص على التقوى ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووقف الناس يمسكون بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون يريد كل منهم أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دعوها يعني ناقته، فإنها مأمولة هي تمشي بأمر من الله تعالى. فذهبت الناقة حتى وصلت إلى مكان بركت فيه ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم قامت فمشت فجارت ثم رجعت إلى المكان الأول وبركت فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل ان شاء الله هذا هو المكان إن شاء الله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا أمام دار أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه وقام أبو أيوب يحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب عند أبي أيوب الأنصالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أن يكون في الدور الأرضي في الدور الأولي ليكون أسهل له ولأصحابه أن يأتي إليه الناس في أي وقت فيكون هذا أسهل لهم ولكنه ولكن ابا ايوب رضي الله عنه استحي ان يكون ماشيا على صف تحته النبي صلى الله عليه وسلم ويتساقط التراب او هذا من الصفي على النبي صلى الله عليه وسلم فبقي يوما ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه ان ينتقل هو الى العمود فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الأمر هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يا بين المهاجرين وبين الأنصار يؤخي بينهم يعني يجعل بينهم أخوة وكانت أخوة حقيقية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع كل رجل من الأنصار واحدا من المهاجرين يا فلان من المهاجرين المهاجرون تركوا بلادهم وتركوا أرضهم وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم جاءوا بلا شيء كل إنسان كان يستطيع الهروب من من بنفسه كان يهرب رأينا أبو سلمة رضي الله عنه هاجر بنفسه أخذت منه زوجه ثم أخذ ابنه ايضا وذهب وحده سنرى صهيبا الرومي رضي الله عنه ذهب فاجتمعوا عليه وقالوا كنت فقيرا لا مال لك كنت مسكينا واغتنيت هنا أصبحت غنيا تريد أن تخرج بالمال قال أعطيكم مالي فتتركوني. قالوا نعم فدلهم على مكان حفظ فيه المال قال اذهبوا إلى هذا المكان فيه المال خذوه واتركوني وتركوني فإن وغير ذلك من الصحابة الكرام رغوان الله عليهم هاجروا وهم لا يملكون شيئا من متاع الدنيا فآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصر وكان في بداية الدعوة كانت أخوة حقيقية كاملة يصير المهاجري أخا للأنصاري، فإذا مات الأنصاري ورثه المهاجري، ورث وإذا مات المهاجري ورثه الأنصاري كانت أخوة حقيقية، حتى نزل بعد ذلك قول الله تعالى: وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلما نزلت الآية انتهت هذه هذه الأخوة وأصبح أصبح الميراث لذوي الأرحام للأقارب. أخوة الإسلام ومن يتأمل هذه المحبة التي في سورة الأحزاب أخوة الإسلام من يتأمل إلى هذه المحبة من ينظر في هذه المحبة نظرا جيدا صحيحا ألا في يستحيل أن تكون بتأثير بشر؟ هذا لا يمكن أن تكون ماذا أن تكون بشيء من الإنسان هذا شيء وضعه الله تعالى في القلوب بدليل أنهم جميعا كانت بينهم هذه المواد وهذه المحبة العظيمة حتى إن الإنسان ربما الإنسان ربما أعطى من ماله لأخيه هذا مقبول ربما أعطى الإنسان شيئا من ماله لأخيه ممكن ما عتقل في النفس ولكن يحدث ولكن لا نرى انسانا مطلقا انسانا طبيعيا عاقلا سليما لا ترى انسانا يعطي زوجه لاخيه هذا لا يكون مطلقا لا يكون ولكن راينا انصار النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لاخوانهم من المهاجرين بعض الانصار يقول لاخيه المهاجرين هذا هو مالي لي فانا اقصمه نصفين نصف لك ونصف لي ولي زوجتان عندي زوجتان انظر ايهما تعجبه اطلقها لك يعني من احببت انا اطلق وتتزوجها فان الكلام لعبد الرحمن بن عوفي رضي الله عنه وعلى الوجه الثاني يعني وجدنا من, من الانصار عطاء عظيما هو يعطي من ماله ويعطي من اهله وجدنا من المهاجرين عفة عجيبه ايضا يعني وجدنا منهم زهدا ورفعة عجيبة حتى قال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك طيب ما قال عبد الرحمن هذه فلصة طيبة وأنا طالب علم كما يفعل بعض الطلاب أنا طالب وأنا محتاج إلى كذا قال بارك الله في أهلك بارك الله في مالك دلني على الصوق اريد أن أعرف طريق الصوق وأنا أعمل إن شاء الله من نفسي ف كان عطاء من وكانت, وكانت كان وكان عطاء وكان إصرى وتفضيل على النفس من الأنصار وفي الجهة الأخرى كان رضا وكان قبول وكان اختفاع عن مثل هذا من المهاجرين من نظر إلى مثل هذا علم أن هذه المحبة لم تكن محبة بتاثير بشر يعني ليس بسبب شخص فهذا شيء وضعه الله في القلوب بل بفضل من الله سبحانه وبرحبته بفضل من الله ورحمته يفهم كيف انتصر هؤلاء الأقوام على معانديهم من المشركين وأهل الكتاب مع كلة العدد والعدد يعني هذا فضل من الله ومنه أيضا أنك ترى كيف نصر الله هذا الفريق القليل من المسلمين على كثير من المشركين الذين كان عددهم أكبر وعدتهم يعني سلاحهم وأدوات الحرب أكثر العدد والعدد العدد هو عدد الناس والعدد هي آلات الحرب السلاح كان الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم يؤثرون يعني يفضلون الأنصار يفضلون المهاجرين على أنفسهم قال الله سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا يعني تقدموا إلى الدار هذه ديارهم هذه بلدهم يعيشون فيها والإيمان هؤلاء آمنوا من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هؤلاء الأمصار وضع الله تعالى في قلوبهم هذه المحبة فهم يحبون إخوانهم الذين هاجروا إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا يجدون في قلوبهم شيئا مما أعطوا إلى هؤلاء المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم يفضلون إخوانهم على أنفسهم يعني هذا الطعام إما لي وإما لأخي فيقول هو لأخي أعطيه له ويفضله على نفسه يؤثرون يعني يفضلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خصاصة يعني فقر يعني حاجة ولو كانوا محتاجين يعني مع مع حاجتهم ومع كل ما في أيديهم كانوا يفضلون إخوانهم على أنفسهم نفس المعنى فقط هذا يقول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذه هذا معنى عظيم جدا من وقاه الله تعالى شح نفسه الشح هو أشد البخل تعرف فلان بخيل فينا البخيل هو الذي لا يعطي ولكن لو كنا فلان شحيح الشح أشد من البخ فالبخيل لا يعطي الناس ولكنه يشتري لنفسه اما الشحيح فلا يعطي الناس ولا يعطي لنفسه ايضا له مال يحفظه ويحفظه ويكنزه ويكنزه ولا يشتري لنفسه ثوبا لا يشتري لنفسه طعاما هذا شحيح وهو اشد من البخيل يقول الله تعالى ومن يوقى يعني من وقاه الله وحفظه شح نفسه يوقى مبني لغير الفاعل إذا وقي الإنسان من شح النفس فهذا هو الناجح المفلح عند الله سبحانه فأولئك هم المفلحون وهذا أعلى درجات الاخوه هذه منذ نعم المفلح هو الناجح هذا أعلى درجات الأقوة وكل ذلك كانوا يرونه قليلا بالنسبة لما وجب عليهم لإخوانهم كل ذلك مع كل هذا كانوا يشعرون أنهم ما فعلوا شيئا كانوا يشعرون أنهم ما زالوا مقصرين في حق إخوانهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله يمكن بينهم الاخاء يمكن يعني يؤكد ويقوي هذه العلاقة لاجل أن يمكن بينه الإخار أصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لكي يمكن النبي بينه ماذا جعل قوة حقيقية بين المهاجرين والأنصار فكان كل أنصاري ونزيله يعني من نزل عندهم كل أنصاري صاحب البيت ونزيله هو المهاجرين الذي نزل عندهم كل أنصارين ونزيله كان أخوين في الله وهذا خير من أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين في مكان ثم يطلب من الأنصار الصدقة وكل يوم يجمعون المال لكي يشتروا لهم طعاما ويجمعون المال لكي يجهزوا لهم سبا هذا أمر يطول وهذا أمر يصعب ايضا أما إذا أصبح مع كل واحد واحد فالأمر يكون سهلا أنت مسؤول عن واحد فقط من المسلمين رتب أمرك معه وهو أخوك في الدين كان كل أنصاري مع نزيله أخوين في الله ومن العبث، يعني من اللعب من الكلام الذي لا قيمة له أن مكلف القلم أن يوضح للقارئ أن هذه الأخوة كانت ألقى بكثير من الأخوة العصرية يعني يقول هنا هذا لعب أن أقول لقلمي بين لي هذه الأخوة أيها القلم اكتب لي صور هذه الأخوة قال لا نستطيع حتى القلم لا يستطيع أن يكتب هذه العلاقة التي كانت أقوى من علاقة النسب كانت أخوة أقوى من أخوة النسب يعني كان الأخ المهاجري بالنسبة لأخيه الأنصاري كان أقرب إليه من إخوانه الأشقاء الذين هم من نفس الأب ونفس الأم فقال يقول المصنف لا أستطيع أن أكتب هذا إن قلمي لا يمكنه كتابة هذا المعنى بل نترك ذلك إلى القلب نترك ذلك إلى احساس القارئ أنت تستطيع أن تحس كيف كانت العلاقة بين هؤلاء المسلمين في ذلك الزمن بل نكل ذلك نكله يعني نتركه نترك ذلك للإحساس الإسلامي نتركه للحس الإسلامي فإنه أفصح منطقا من القلم هذا الاحساس أكثر من القلم هذا الإحساس يصل إلى القلوب اكثر مما يكتبه القلم وعلى الإجمال يعني بالجملة فتلك هذه القلوب فتلك قلوب ألف الله بينها حتى صارت شيئا واحدا في أجسام متفرقة يعني عموما إذا أردنا أن نشرح لك ذلك فإننا نستطيع أن نقول هذه كانت قلوب مجتمعة حتى أصبحت القلوب قلبا واحدا ولكنه في أجسام مختلفة هو قلب واحد مفرق في أجسام مختلفة قال نستطيع أن نقول هذه, نقول هذه القلوب ألف الله بينها حتى صارت شيئا واحدا في أجسام متفاجقة ثم قال المصنف وعسى يعني أرجوه أن يوفق الله مسلمي عصرنا هذا إلى الإخار أسأل الله أن يوفق المسلمين في زماننا إلى مثل هذه الأخوة القديمة إلى هذا الاخاء حتى يسودوا كما ساد المتحدون حتى يسودوا يعني حتى يصبحوا حتى يصبحوا سادة في القوم سادة جمع سيد حتى يصبحوا سادة ساد يسود يعني أصبح سيدا في قومه فهو يريد أن يجتمع المسلمون اليوم على المحبة والإخاء يعني على الأخوة لكي يصبحوا سادة كما كان إخوانهم من قبل كما ساد المتحدون يعني كما كان المتحدون سادة من قبل وكان هذا الإخاء على المواساة والحب، هذا الإخاء هذه الأخوة كانت على المواساة يعني المساعدة وعلى الحق يعني كان الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصاري هذا أخوه واسه يعني ساعده وقف معهم في الحق وأن يتوارثوا بعد الموت أن يكون بينهم ميراث بعد الموت هذا في بداية الإسلام فكان المهاجري إذا مات وله بعض المال ورثه الانصاري والعكس كان الأنصاري إذا مات ورثه المهاجري دون من دون ذوي الأرحام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل اثنين تآخ في الله أخوين أخوين يعني كان النبي يقول لكل اثنين تآخ في الله يعني كونا أخوين أخوين أخوين حقا ودام هذا الميراث إلى أن أنزل الله سبحانه دام دامت هذه الأخوة يرث بعضهم بعضا حتى نزلت سوره الاحزاب وفيها قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولو الأرحام الأقارب بعضهم أولى ببعض يعني بعضهم يرث مال بعضهم في كتاب الله من المهاجرين والأنصار فهمنا؟ هذا حال من؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اخر بين الأوس والقزرج وأوقف الحرب بينهما وآخر بين المهاجرين والأنصار هنا هاجل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وحده خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ هو ومن؟ هو ابو بكر طيب وأين؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأين عريض نبي طالب وأين بنته زينب أين, أين رقية أين أم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي وحده ولما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة أرسل زينب نحارفة وأبا رافع إلى مكة ليأتي بمن تخلف من أهله أرسل وانسل معهما عبد الله بن أريقط عبد الله بن أريقط هو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهجره لم يكن في ذلك الزمان أيضا ولكن قلنا كان ماذا كان خبيرا بالصحراء عنده خبره بالطرق المختلفه وواسلم اسلم ابو أسلم. بعد ذلك قال فقدم بفاطمه يعني ذهب زيد بن حارثة وابو رافع ورجع بفاطمة وأم كلثوم ابنتيهم صلى الله عليه وسلم وسود زوجه وأم أيمن هي زوجه أسامة ابن زيد وابنهما أسامة وهكذا أما زينة أما بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينة فمنعها زوجها أبو العاص أبو العاص قال هذه زوجي وتبقى عندي فمنعها ولم يرسلها إلى, المك... إلى المدينة فهمنا؟ وسنعرف بعد ذلك أن أبو العاص أنسل زينب لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أبو العاص سيأتي بعد ذلك أنه اخذ اسيرا في غزوة بدر كان مع المشركين في بدر فقبض عليه وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم افتدي وسنعرف قصة الفداء ترك بشرط أن لا يعود إلى قتال المسلمين مطلقا فرجع ولم يأتي مقاتلا ضد المسلمين بعد ذلك لم يأتي في أحد ولكن كان في التجارة إلى الشام مره وبينما هو راجع بالتجارة والمسلمون بعض المسلمين خارج المدينة يراقبون الأخوار رأوه بتجارة فامسكوه وأخذوا المال الذي معه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن قادما لقتال كان مسافرا في التجارة أخذوه فلما ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب الأمانة من زينب زينب هي زوجه أرسل إلى زينب يريدها أن تؤمنه فطلبت زينب له الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم طيب بل أكثر من هذا هي انتظرت حتى صلاة الفجر ووقفت بعد الصلاة وما زال الجو مظلما لا يوجد نور وقالت أيها الناس أيها المسلمون ألا إني قد أجرت أبا العاص أبا العاص في مسؤوليته فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب هو يعرف صوت زينب قال للصحابة سمعتم ما سمعت قالوا نعم سمعنا وبيّن النبي للصحابة أنه لم يعرف بهذا إلا الآن يعني لم يكن بينه وبين انتفاقه هذا شيء حدث الآن ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ليعود بماله بالتجارة إلى مكة ويعطيه كل صاحب مال ما لهم يؤدي الأمانات ثم يأتي مسلما رضي الله عنه بعد ذلك ما كان مسلما في هذا الوقت ثم بعدما أدى الأمانات التي عليه أسلم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فرد له النبي صلى الله عليه وسلم زينب فرد له زوجه زينب بدون عقد جديد يعني أبقى النبي على العقد الأول وساقينا قصه زينب رضي الله عنها مع زوجها ما كان وفي ذلك الزمان لم يكن هذا تفريقا بين الرجل وزوجه يعني لم يكن اختلاف الدين سبباً للطلاق في ذلك الوقت نزلت الآيات بعد ذلك أن, من أن اختلاف الدين من أسباب التفرج أما في ذلك الوقت لم يكن قال وخرج مع الجميع عبد الله بن أبي بكر بأم الأمان أم الأمان هي زوج أبي بكر رضي الله عنه زوج أبيه وبعائشة هي أخت عبد الله وابسماء هي زوج الزبير بن العوام وكانت اسماء حاملة ان خرجت اسماء أخت من اخت عائشة رضي الله عنها اسماء بنت ابي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه والزبير بن العوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته ذهب هؤلاء جميعا الى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من قباء إلى داخل المدينة وفي هذا الوقت جاء المخاض إلى أسماء المخاض هو الولادة جاء وقت الولادة إلى أسماء فلم ينتظر الزبير بانتركها مع النساء وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولدت أسماء رضي الله عنها ولدا سمي عبد الله هذا عبد الله بن زبيح الذي قتل الحجاج بن يوسف بعد ذلك. فهذا عبد الله بن زبيح رضي الله عنه أول مولود يولد في المدينة. وعندما علم المسلمون بولادة عبد الله بن زبيح فرحوا فرحا عظيما، فرحوا فرحا شديدا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم فرح بولادته فرحا شديدا، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثمرة في فمه. فهمنا. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن المشركين كانوا يقولون إن المسلمين سيموتون في المدينة لأن المدينة فيها مرض من دخلها مرض به أول مجرى الجسم لا يتعود على هذه الحياة انظر إلى حالك عندما تأتي من بلدك إلى بلد أخرى لأول مجرى لأول مجرى تشعر في أول أسبوع بعض المشكلات في البطن في النوم في كذا فكانت المدينة هكذا فكان المشركون يقولون ان المسلمين لن يولد لهم فيها ولد فكان عبد الله رضي الله عنه أول ولد ولد في المدينة بعد الهجرة المخاض البيضات المخاض نعم هو ألم الولادة ألم الولادة طيب ولهذا كانت حاملا بابنها عبدالله وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة هذا أول مولود للمهاجرين ولد في المدينة حمى المدينة ما معنى حمى؟ الحمى مرض بسببه ترتفع درجة حرارة ويتعرق الجسم كثيرا من كل مكان يخرج العرف كثيرا منه والمدينة كانت مشهورة بهذا بهذا المرض قال المصنف لم يكن هواء المدينة في, في البدء موافقا للمهاجرين من أهل مكة هواء هذا المكان لم يكن مناسبا لهم فأصاب كثيرا منهم الحمى كثير منهم من المهاجرين أصيب بالحمى وهو اتفاع برجة الحرارة وزيادة الماء والتعارف في الجسم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودهم كان النبي يزور هؤلاء المرضى الذين مرضوا كان النبي يزورهم فلما شكوا إليه الأمر لما اشتكوا يا رسول الله هذا الهواء في المدينة لا يناسبنا ونحن نمرض بسببه فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه سبحانه اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشب حبب إلينا المدينة كما كنا نحب مكة وأثر حباً وبارك لنا في مدها في مدها المد هو ملء الكتفين وفي صاعها الصاع أجبعة أمداد وانكل وباءها إلى الجحفة الجحفة اسم مكان خارج المدينة الذي يكون منه نقاط الحجيج القادمين من مصر فقال انكل وباء الوباء هو المرض هذا المرض المشهور فيها اللهم انقله إلى الجحفه يعني أخرجه من المدينة فاستجاب الله جل وعلا دعوته استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش المهاجرون في المدينة بسلام وعند ذلك كان المهاجرون يعيشون في المدينة حياة سهلة سالمة آمنة من الظلم الذي كانوا يشعرون به في مكة. ولازم هذا هذا الوباء ظهر في <تصفيق> برقاس. لماذا؟ هذا طعان النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع عن أهل أن يمنع الله عن أهل المدينة هذا ملأ. ولكنه ضعف ينتقل وباءها. أن ينتقل الوباء من المدينة لا يكون المرض فيها بل يخرج منها. خروج المرض. منع المستضعفين من الهجرة. يمكن تغيير مثلا هذه المدينة إلى. بمعنى بمعنى يعني الدعاء نعم المدينة كلمة المدينة هي معروفة بألف تشمل كل مدينة معروفة يعني القاهرة هي مدينة وغروزني هي مدينة والاسكندرية مدينة وهكذا فهذه مدينة ولكن اشتهر أننا إذا قلنا المدينة بالالف ولا تشتهر أن العقل يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيما أن أنت تقول عن ابن عمر ربي الله عنه قال فيما عن ابن عمر عن ابن عمر من هو ابن عمر ابن عمر ابن عمر ابن عمر كتيرون سالم ابن عمر اسمه سالم و عبد الله ابن عمر عبد الله فيما هذا من أبناء عمر سالم وعبد الله وغير ذلك عاصم ابن عمر وغيرهم فعندما نقول قال ابن عمر يذهب العقل أولا إلى عبد الله وهل عمر رضي الله عنه لم يكن له ولد إلا عبد الله كان له ولكنه اشتهر وهكذا نقول المدينة بالالف واللام المدينة هي مدينة القاهره هي الاسكندريه ومثل هذا ولكن اشتهر بينهم أنهم إذا قالوا ذهبتوا إلى المدينة أو سكنت في المدينة فالمقصود مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنع المشرك مشرك مكة بعضا من المسلمين من الإجراء المشركون بدأوا يلاحظون خلوا بعض الدول البيت فيه فيه اهل في الصباح لا يجدون احدا فلاحظوا هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم هنا نعم منع المشركون بعضا من المسلمين من الهجره وحبسوهم في مكه وعذبوهم منعوهم من الخروج وعذبوهم منهم الوليد بن الوليد ومنهم عياش بن ابي ربيعه ومنهم هشام بن العاص وعندنا وليد وليد اخر الليل خالد الوليد بن لله لان خالد ليس خالد من الممكن ولكن الله يعني هو الذي اسلم من قبل من خالد الوليد هو اخو خالد اسلم قبله اسلم قبل أخوين اخرين ولكن لا أذكر هو الوليد أو الوليد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في صلاتهم وهذا أصل القنوت، يعني هذا هو الحديث المعتمد عليه في القنوت والقنوت هو ماذا هو الدعاء بعد الركوع الأخير من الفجر لخير الدنيا والآخرة قال منهم الوليد, الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيع والشام بن العاص فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في صلاتهم وهذا أصل القنود. القنود هو الدعاء الذي يكون بعد قيام بعد القيام من الركوع. هذا أصل القنود. وقد حصل في أوقات مختلفة. يعني كان يحدث في أوقات مختلفة ومحال فص وعفن ومحال محال يعني أماكن في الصلاة مختلفة. فكان في وتر العشاء موجود في صلاة الوتر من العشاء. وكان في صلاة الصبح بعد الركوع. أو قبل الركوع فروا كل صحابي ما رآه وهذا سبب اختلاف الأئمة في مكان القنود إذا نفهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المسلمين قد منعوا بعض المسلمين منعوا من الهجرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو له جيد بعدما تم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ذلك في بناء المسجد في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم في مبجت ناقته أمام محلة بني مالك بن النجار. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تم له هذا الأمر وهو في بيت من وفي في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب تقريبا سبعة أشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها في بيت أبي أيوب، وبنى مسجده في المكان الذي بركت فيه النار، وهذا المكان كان مكانا قديما، مكانا واسعا لبعض اليتامى، ليس فيه شيء، دفن فيه بعض الموتى من قبل، فيه بعض الشجر، بعض القمامة فنظف النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا بعد أن اشترى هذا المكان منهم قال المصنف ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مسجد في مبرك ناقته في مكان الذي بركت فيه الناقة بركت يعني جلست قاعدة أمام محلة بني مالك محل يعني مكان في هذا المكان أمام محلة بني مالك ابن النجار وكان محله كان هذا المكان مكان المسجد مربدا للتمر يملكه غلامان يتيمان في حجر الأسعد بن زراعة كان مربدا للتمر مربد هو المكان الذي يضعون التمر فيه تحت الشمس لكي يجف كان مكانا يجففون فيه التمر يملكه غلامان يتيمان هذا الغلامان كان في حجر اسعد بن زرارة اسعد بن زرارة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا عنهما وهما غلامان يتيمان فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين ناداهما وساومهما بالمرض ليتخذه مسجدا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يناقشهما يسالهما فين يسالهما النبي صلى الله عليه وسلم كم تريدان ثمنا لهذا المكان سنبني فيه مسجدا فقال الولدان يا رسول الله بل نهبوه لك نعطيه هدية هذا في سبيل الله يكون للمسجد فابى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة قال لا أأخذوا هديهما هما يتيمان وحالهما صعبة فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه هبة بل ابتاعه منهما كم تأخذان فاشتراه النبي ابتاعه يعني اشتراه منهما صلى الله عليه وسلم وكان هذا المكان فيه بعض قبور المشركين دفن فيه بعض الناس كان فيه قبور للمشركين وبعض الحفر بعض الأماكن التي حفرت ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت أمر النبي بالقبر فنبش يعني أخرج ما فيه حفر القبر وأخرج ما كان فيه من عظام أو شيء باقي أمر بالقبول فنبشت وبالحفر فسويت الحفر التي كانت موجودة امر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوى فصويت. تمام بالحفر فسويت وبالنخل فقطع أمر النبي أن يقطع هذا النخل هذا الشجر فقطع ثم أمر النبي باتخاذ اللبن اللبن هو ليس حجرا هذا الذي يبنى به من الطين تعرفون الحجر الأحمر الآن الذي يبنون به هذا الحجر أولا يصنع من ماذا؟ من طين ماء وتراب خاص يصنع من طين ثم يدخل النار فيصبح هكذا بعدما يخرج من النار يكون قويا يكون حجرا قبل ان يدخل النار ما هو؟ هو لبنه النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من اللبن يعني اولا جعلوا طينا وبداوا يأخذون منه ويجعلونه مثل هذا ويتركونه في الشمس يجف. ثم بعد ذلك كانوا يأخذونه ويبنون بعضه على بعض فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده منه امر النبي باتخاذ اللبن لبن ليس لبن اللبن هذا الذي يشرب لبن هذا هو الذي يبنى به وهو من الطين فاتخذ فبدأوا يصنعون اللبن يوما ويومين وأسبوعا يصنعون اللبن فقط ثم بعد ذلك شرعوا في البناء بدأوا يبنون وجعلوا عضادتي الباب من الحجاره هذا المسجد بني كله من اللبن فقط الجانبان للباب عضادتا الباب جعلوهما من الحجاره كانوا يضعون الحجاره فهي اقوى لكي تمسك الباب عضاده هي الجانب جانب الباب هذا الذي يربط الباب فيه جعلوا عضادتي الباب من الحجاره وثقفوه بالجليد جعلوا سقف المسجد من ماذا؟ من الجريد. والجريد هو اغصان التمر مطمرة. شجر النخل. النخل كانوا يأخذون من اعواد النخل ومن شجره وضعوا هذا على السقف. سقفوه بالجريد. أوراق النخل. وجعلت عموده من جذوع النخل. أعمدة المسجد، الأعمدة التي تكون في الوسط كانت من جذوع النخل، من شجر النخل كانوا يضعون النخلة و ويضعون الصف عليها، ولا يزيد ارتفاعه عن القامة إلا قليلا وفي ذلك الوقت، في ذلك الوقت لم يكن المسجد ملتفعاً عن جسم الإنسان الطبيعي إلا قليلا الإنسان الطبيعي. في طول كامل 170 سنتمتر 180 تقريبا فكان المسجد باكتفاع المتغين تقريبا أو متغير وقليل كان يزيد عن طول القامة بشيء قليل يعني الشخص إذا كان يمشي في داخل المسجد فسطح المسجد فوق رأسه بقليل لم يكن المسجد عاليا في ذلك الوقت لا يزيد ارتفاعه عن القامة عن القامه يعني عن طول الجسم الا قليلا وقد عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل فيه بنفسه يعني مع الصحابه كان يحمل معهم وكان يبني معهم عمل بنفسه صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل لكي يشجع الناس على العمل كان هو بنفسه يعمل بينهم وصاروا يرتجزون يرتجزون يعني ينشدون شعرا من بحر الرجز يعني ينشدون الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم هم ينشدون يقولون النشيد من الشعر والاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد معهم فكانوا يقولون اللهم لا عيش او لا خير الا خير الآخرة فرح الأنصار والمهاجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم والحديث صحيح رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وجعلت قبلة المسجد في شماله إلى بيت المقدس والقبلة في ذلك الزمان كانت إلى فلسطين فجعلت قبلة المسجد إلى جهة الشمال من المسجد وكانت إلى جهة بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب ثم حصبت أرضه له ثلاثة أبواب طيب ولم يكن في ذلك الزمان سجاد ما كانوا يضعون السجاد على الأرض في ذلك الوقت بل كانت ارض المسجد أرضا عادية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحصباء والحصباء هي الحجارة الصغيرة مكان فيه حجارة صغيرة فجاءوا بالحصبان ووضعوها داخل المسجد. قال ثم حصبت أرضه. وضعت الحجارة فيها. لماذا؟ قال لأن المطر كان قد أثر فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصبه. لأنه نزل مطر في بعض الأوقات. فوقف الماء في داخل المسجد والأرض من التراب. كانوا إذا صلوا كان يلوث وجوههم وثيابهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع هذه الحجارة حجارة صغيرة وضعت فغطت المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصبه ولم يزين المسجد بفرش لم يوضع فيه أي فراش على الأرض لم يزين المسجد بفرش حتى ولا بالحصر الحصر الحصير نوع من الفراش يكون من من أعواد الشجر. ترى اليوم طر اليوم إذا صلا الناس الجمعة خارج المسجد ما هذا الذي يضعونه في الشوارع على الأرض من البلاستيك هذا حصيله قديما كان هناك شجر معين له أعواد طويلة كانوا يقطعونه ويضعون عودا بجانب عود يربطونها بالخيط وكانوا يجلسون عليها. هذا اسمه حصير وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى إذا استيقظ وجد اثرا هذا في خد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنبه هنا فالمسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان خاليا ليس فيه شيء حتى لا يوجد فراش على الارض ولا حصير حتى حتى ولا بالحصى وبني بجانب المسجد حجرتان الحجرة هي الغرفة نسميها حجرة إذا كانت على الأرض ونسميها غرفة إذا كانت فوق الدور الثاني هي غرفة أما على الأرض فهي حجرة بني بجانب المسجد ماذا حجرتان ليس بيتان حجرة فقط حجرة غرفة بجانب المسجد بنيت غرفتان هنا احداهما واحدة منهما لسودة بنت زمعة لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى لعائشة حجرة لسودة والأخرى لعائشة رضي الله عنهما ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا غيرهما إذن في ذلك الوقت لم يكن النبي متزوجا غير هاتين وكانت الحجرتان متجاورتين كانتا متجاورتين ومراسقتين للمسجد على شكل بنائه يعني هما حجرتان متجاورتان ومتصلتان بالمسجد يعني بناء المسجد وبجانبه الحجرتان مباشرة ومراسقتين للمسجد على شكل بنائه وصارت الحجرات تبنى كلما جاءت زوج وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما تزوج بنى حجرة جديدة لهذه الزوجة الجديدة بجانبها وهكذا تم بناء المسجد وبدأ الناس يصلون فيه طيب كان المسلمون عند الصلاة يجتمعون في المسجد يأتون وحدهم طيب ولم يكن هناك أذان ولم يكن هناك علامة على ماذا علامة على بدء الصلاة يعني هذه بداية الصلاة هذا موعد الصلاة يأتي الناس وحدهم بدون ماذا بدون أن يكون هناك علامة أو دليل على ذلك ففكر بعض المسلمين فكروا في أن يشتروا جرساً يدقونه في وقت الصلاة فكروا في شيء في أشياء مختلفة حتى قدر الله سبحانه مشروعية الاذان ولما شرع الاذان صار الاذان علامة على موعد الصلاة نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة المسألة بدء الأداء ونتكلم إن شاء الله تعالى عنها في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أم. أستغفلك وأتوه لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته